إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي أعماقه صراع محبب وغريب فرحال بين السعادة والألم وضوح من القلب إلى القلم وفي هذا البرنامج نصلي معا في مفترة كاتب جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي لتمثل رؤيه معينه نصر ولادة ومليئة بالمواهب المهم نعرف ازاي نكتشفها ومقتل انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعاتنا ايضا ان نزعها ونتخرب الحضور ونغير كل المواقع اثمالة في مفكرة كاتب اطلانة في مفكرة كاتب مع لجوة الطوبي. اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلانة جديدة في مفكرة كاتب وضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص عمل في البداية مدرسا بالتعليم الاعدادي ثم عين معيدا بكلية التربية جامعة عين شمس تدرر بوظائفها حتى درجة الاستاذ خلال رحلته مع التعليم قدم العديد من الكتب التي وصل عددها الى اكثر من مئة كتاب وذلك في علوم التربية والتاريخ والفلسفة والثقافة ضيفنا هو الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس أعزائي المستمعين وعلى واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي نطل على أفكاره حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان التعليم هو قاترة النهوض الحضاري للمجتمع فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور إلا إذا حرص المجتمع على أن يكون التعليم على رأس سلم أولوياته سعيد إسماعيل علي سعيد اسماعيل علي بعد الترحيب بحضرتك وفي البداية اسأل هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها افكار او موضوعات ملاحظات او خواطر تطرق على ذهنك هو في البداية في السنوات الاولى من حياة الواحد التعليمية كان من مفكرات كنت ادون فيها يوميات احيانا كثيرة لكن عندما بدأت امارس الكتابة وخاصة في عديد من الصحف رأيت ان المقالات التي ادونها هي التي تحمل افكاري الى حد كبير اذا يعني حضرتك تعودت على وضع افكارك على الورق منذ سن باكرة جدا من سن كام هو لا اكتمكي وبدون مبالغة انا بدأت الكتابة من الصف الثالث الابتدائي نظام قديم يعني في حوالي اواخر الاربعينيات من خلال موضوعات التعبير التي كنا نكلف بها باعتبر ان دي بداية رغم ان كل طلاب التعليم بيمروا بهذا لكن بالنسبة لي كان المعلم يميز كتابتي ويطلب مني قراءتها على تلاميذ الفصل كله وغالبا يتم التصفيق فأعطى على الدرجات فاعتبرت موضوعات التعبير هذه هي فعلا بداية حياتي الكتابية لكن ماذا على الظروف البيئية والاجتماعية التي احطت بنشأتك وانا اعرف ان حضرتك من مواليد القاهرة نعم. واللي يعني وجهت اهتماماتك نحو الكتابة قد يدهشك اذا قلت انني كنت في البيئة فقيرة الى اقصى حد ممكن تصوره من النحية الثقافية مم. الاب والام لا يعرفان القراءة والكتابة لكن ربما كان لأخي الأكبر الراحل الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل علي الذي كان كاتبا بجريدة الأهرام لسنوات طويلة نموذج وقدوة لي لأنه كان أكبر مني وكان يتميز بالأسلوب العربي الفصيح الجيد ومحلى بالعبارات الادبيه وساعد ذلك على تكوينك فعلاً أو اتجاهك نحو الكتابة. كنت اشعر بشيء من الغيرة المفيدة مما جعلني احاول ان اكون مثله واضمع الى ان اكون اكثر منه وقد كان يعني حضرتك قبلين في كتب عديدة جدا وفي موضوعات متنوعة ربما من حيث عدد الكتب انا اكثر منه لكن من حيث عمق التفكير وحلاوة الاسلوب ويسره هذه يقدرها من قرأ لي وقرأ له ولا أستطيع أن أحكم أنا دكتور سعيد إسماعيل علي لو توقفنا عند قراءتك الأولى هل تنوعت وهل استملت موضوعات متعددة وهل تعودت كتابة ملاحظات أو أفكار عن ما تقرأ في المفكرة قد يدهشك أنني بدأت القراءة المتعملقة في اواخر سنوات التعليم الابتدائي فارغب انني قرات للعقاد ولطاها حسين في السنه وعلى... العاشره او الحاديه عشر لا انا دخلت الابتدائي اصل كان يوجد قبل التعليم الابتدائي نوع من التعليم اسمه التعليم الاولي ايوه هذا كان من اجل ابناء الريف الذين لم يكملوا الى اخر مراحل التعليم مرحلة مغلقة فقضيت فيها عامين وقبل ذلك لاحظي اننا كان لابد ان ندخل الكتاب نمضي فيه سنة او سنتين لتعلم القرآن الكريم او بعض مم. اجزاء من القرآن الكريم فاذا انا وصلت الصف الاول الابتدائي وكان عمري حوالي عشر سنوات ومن ثم فعند, فعند الصف الثالث او الرابع عندما أبدأ في القراءة في مثل هذه الكتابات المتعمقه لم يكن ذلك غريبا على جيلي ولأن هناك كثيرون فعلوا ذلك خاصة أننا لم نكن ننشغل بما يشغل به شباب هذه الأيام من أجهزة إعلامية متعددة ومن وسائل الاتصال المختلفة كان الراديو هو المنفذ الوحيد لنا لكي ولم يكن سهلا واسيرا على كل البيوت في القرى ان تحصل على هذه الوسيلة لضربة ان اذكر والدي عندما اشترى جهاز راديو واذكر العام 1945 كان ثالث واحد في القرية كلها الى ضربة انني لم استطع الوصول الى المحل الخاص بوالدي منكسرة الجماهير <تصفيق> التي كانت على <تسنع> لطرح <تسنع للرجل> هذا الصندوق العجيب <تسنع> الذي تصدر عنه الأصوات والموسيقى فحملني أحد الناس إلى أن دخلت واخدت انظر اليه لدهشة واعجاب الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي ونحن نقلب مع صفحات المفكرة نجد ان حضرتك لك اكثر من 100 كتاب لكن قبل ان تطرق الى هذه الكتب وهذه رحلة طويلة مع القلم والورق والكتابة اسأل حضرتك عن محاولاتك الاولى في الكتابة هل يعني تنوعت وهل ضمت مثلا الشعر او القصة او الرواية ولماذا لم تحاول كتابة الأعمال الإبداعية للأسف الشديد لم أجد في نفسي قدرة على أن أكتب شعرا أو أكتب قصة ولكن أ... ألم تحاول؟ حاولت مرة واحدة أظن في الصف الأول الثانوي القديم ولم أكملها ونسيتها بعد ذلك لكن تركيزي كله كان في القضايا السياسية والاجتماعية وبصفة خاصة القضايا السياسية وأذكر أنني مارست الكتابة من خلال كراريس التعبير إلى درجة أنني كنت أقوم إلى الصبور قبل أن يجيء مدرس اللغة العربية بدقائق وأكتب بنفسي اكتب في احد الموضوعين التاليين واحدد انا رأس الموضوع الاول وكان غالبا وطنيا قوميا واترك الموضوع الثاني للمدرس كي يكتبه هو وعندما كان يدخل ويرى هذا يقول طيب يا سيسعي <تصفيق> دكتور سعيد يعني حضرتك درست الفلسفة وعلم النفس في كلية الاداب ولم تتجه الى دراسة الادب او النهارة العربية ما اعتبر ان حضرتك مهتم بها لماذا وهل نشر لك بعض المقالات او الاعمال في تلك المرحلة يعني في البداية خلال فتر الدراسة للفلسفة لم انشر شيئا ولم اكتب شيئا لان جهد الواحد كان مرافض في <تصفيق> الدراسة, <تصفيق> الدراسة وكان من حسن حظي ان شوانخ الاساتذه والعلماء والمفكرين هم هم الذين ترستوا على أيديهم مثل الأستاذ الله يرحمه جميع الأستاذ الدكتور زكي ناجي محمود وعظيم والدكتور عثمان أمين والدكتور يوسف مراد والدكتور أحمد فؤاد الأهواهي وما الله بالصحة والعافية الدكتور مصطفى سويف والدكتور محمد عثمان نجاتي وهكذا وكان لهم بالتأكيد تأثير كبير على جداً حضرتك وكل استاذ منهم كان له شخصية مميدة فكنت أحاول أن أقتفي أثر كل منهم في الزاوية معينة تخصه، وأحاول أن أجمع في شخصي أحسن ما في هؤلاء الأساتذة العظام يعني على سبيل المثال الدكتور زكي نجيب محمود كان يدرس لنا في من الساعة الثامنة إلى الساعة العشرة دائما فكنت ألاحظ أن مع بقاتق قدميه على باب قاعة الدرس تدق ساعة جامعة القاهرة لأن القاعة كانت بجوارها الثامنة لأمر ما تأثرت بهذه العادة فإذا دي منذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يستطيع أحد أن يضبطني متأخرا ولو خمس دقائق إلا إذا كانت هناك كارثة حتى أن طلابي يعرفون انني لو حدث في نوادر الظهر ان تاخرت دقيقتين او اكثر فلا بد ان من شيء حدث <تصفيق> دكتور سعيد اسماعيل علي حضرتك قدمت كتب اولها كان الفلسفة وده كتاب لل يعني كتاب تبع وزاره التربيه والتعليم للصف الثالث الثانوي اخر كتاب قدمته غروب الضمير عام 2008 نعم. ما بين هذين التاريخين مم. قدمت العديد من الكتب كان اهمها ايه آه يعني اريد ان اتوقف بعض الشيء عند الكتاب الاول حيث لم اكن في هذه الفتره قد حصلت على الدكتوراه بعد مم. وكان عن طريق مسابقه وكان في الشهور التاليه لنكسة 1967 ولم اكن متحمسا لدراستي في الدكتوراه من خ... من بسبب الاحداث طبعا فاذا بي استجيب لإعلان وزارة التربية والتعليم بالحاجه الى كتاب في الفلسفة واخذ في الاعداد له وافاجأ بانه هو فاز ليتم تقريره على طلاب السنوية العامة في ربوع البلاد وكان في ذلك الوقت ايضا يقرر على السودان وعلى غزة وعلى المعاهد التابعة للازهر وثارت بصدده معركة ضخمة على صفحات الصحف حيث كان صدر قرار وزاري بحذف فصل معين منه وكتبت اول مقال لي في حياتي على صفحات الاهرام وايضا كان في عام 68 كان المقال في ستة يناير عام الف تسعمائة و سبعين حدرت تذكر بالتاريخ يعني بعد مرور عامين من صدور الكتاب وكان رسم صلاح جهين تعليقا على المقال بعدها بتمانية واربعين ساعة يعني يوم السبعين يناير الف تسعمائة و سبعين هذا الرسم بالذات هو الذي نبه العديدين لكي يعلقوا على هذه القضية فتثور ضجه كبيرة وتضطر الوزارة الى التراجع عن قرارها <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> The time is a fairy tale. And there are water and sunshine. The time is a fairy tale. And we are free and democratic. And درهم صفرية قدره ومية وشمس عبية ورس في السنة في صفرية ونساين سلم وحرية ومعارف فن ومدنية ومدينية على الشرق على الشرق ومدينية يا الفكرة على أشرار لنهاو أدان ميدان صاح يا الفكرة على أشرار لنهاو أدان في بلادنا مصر العربية طورة. بعد صورة صلاح جهين نوصل القراءة في مفكرة الأستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي حضرتك كلمت عن الضجة اللي حدثت بسنة كتاب الفلسفة لكن تلاها أكثر من مئة كتاب في موضوعات متنوعة منها ما هو خاص بالتربيه ومنها كتب تاريخ وثقافة أو فلسفة أسأل حضرتك في أي نوع من الموضوعات تحب أن تكتب في موضوعين اسماعيل وهما مجالين المجال الاول هو مجال الثقافه والمجال الثاني هو المجال السياسي لسبب رئيسي ان الوظيفه الأساسية للتعليم هي ان يقوم بنقل ما توف... توارثناه ثقافيا الى الاجيال الجديده فالتعليم يستمد اصوله وينابيعه ومبادئه من جملة الثقافة سواء كانت المحلية أو القومية أو العالمية. ومن هنا كان لابد لي باعتباري أستاذ للتربية أن أركز على الثقافة بمعناها الواسع والمجالات المختلفة. المجال الثاني وهو المجال السياسي لأن التعليم بحكم طبيعته هو نظام فرعي في النظام الكلي للمجتمع. ومن ثم لابد وأن يستهدف الغاية او الهدف اللي بيستهدفه النظام في هذا المجتمع وقيادة النظام هي التي تقرر للتعليم ان يسير في هذا الاتجاه او ذاك ومن ثم لابد وان اكون على دراية بالأحوال السياسية والتوجهات السياسية وبالاحداث واكتب فيها معلقا آآ قائلا ارائي سواء اذا كانت بننقط او التصويب او الاقتراح أستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي حضرتك الى جانب يعني العمل بالجامعة حضرتك وجدت وقت كافي لاصدار اكثر من 100 كتاب يعني العمل التعليمي بياخد وقت طويل هو ربما انفرد عن كثيرين تعاد اراضي باختياري انا عن اي موقع او منصب اداري وتنفيذي ام والاحتفاء بالكتابة أنا الإدارة مع اتره الادارة ام ارجو ال يبعل احد لا طبعا آه. بالنسبة لاني غرام الاول هو بالقراءة والكتابة ام فانا سألت نفسي سؤال محوري منذ سنوات بعيدة ماذا يبقى منك عندما تغادر هذه الدنيا هم اهل الكتاب اه يعني انفع فعلا شوفي كان قرن مره على واحد زي افلاطون وارسطو وديكارت وهيدجر وغيرهم هذول بتنفس الفلاسفه بشكل خرا <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا اقصد ان اكون أ أ أ أ أ أ أ أ أكر ان اذكر اننا مثلهم وانما عموما كان مات صالح حسين منذ عام 1973 ولكن كتب لا كتب ولا أحد يذكر أنه كان عميدا لكلية الاداب وإنما هو كان مفكرا وهكذا فركزت جهدي كله في أن أعب من مصادر الثقافة المختلفه وأن أخرج نتيجه ما قرات من خلال الكتب المختلفه وخاصة اكتب قبر من الغذارة في الصحف اليومية والصحف الاسبوعية هذا الى جانب الكتب طبعا لكن بالنسبة للكتب نجد مثلا ان هناك كتب مثلا المجتمع المصري في عهد الاحتلال البريطاني التصور النبوي للشخصية السعوية مثلا دراسات في اجتماعيات التربية كيف نربي ابناءنا غروب الضمير عديد من الكتب المتنوعة نعم نعم كان ايه اهم هذه الكتب واهم مرحلة في كتابات حضرتك أستطيع أن أقول أن من أهم الكتب التي كتبتها كتابي عن الأظهر على مسرح السياسة المصرية وكان عام أربعة كان عام أربعة وسبعين لا سمع أعيدت بعثه في عوامدة تالية في سلسلة كتاب الهلال مم. مم. لعنوان دور الأظهر في السياسة المصرية إلى جانب حضرتك قدمت عدة كتب خاصة بالتعليم يعني مثلا استراتيجية تعليم الكبار رؤية سياسية للتعليم مستقبل التعليم الجامعي م. قبل الجامعي في مصر طويل أن يكون ثلثي الكتب في التعليم لكن ما كنت حريصا عليه أن, أن تصدر بعض كتاباتي في السلاسل الشهرية لغأي واتجاهي ان هذا الفكر لابد ان يتوفر لعموم القراء وليس للمتخصصين في كليات التربية فقط اذا السيد دكتور سعيد اسماعيل علي لم تقتصر كتابتك على الكتب الدراسية وانما كانت موجهة للعلمة ايضا يعني وليس للمتخصصين في الدراسات او في التربية او في مجالات التعليم وجن... وكما قلت حرصت على المشاركة في معظم السلاسل الشهرية التي تصدر سواء داخل مصر او خارجها لان كان يسعدني جدا ان ارى كتبي على ارصفة مصر كلها لكي يطلع عليها من يريد الاطقى. تحت الفكر التربوي لعموم القراء خارج أسوار كليات التربية ودي, ودي وزيفة المربي الحقيقية بسأكيد ودي نيزة أن, أن يتسع أفق المربي بحيث لا يقتصر على العلوم التربية وإنما يهتم أيضا بالشأن الثقافي والاجتماعي. معنا إلى جانب أن حضرتك يعني قدمت عشرات من البحوث والدراسات سواء لمؤتمرات او, أو, دوريات, أو دوريات الى الاخرة منها مثلا تصرب الكفاءات العلمية م. في الوطن العربي الى الدور الى الوطن العربي ده اللون. كان اول آه. بحث اكتبه عام 1995 وده كان في مؤتمر عن دور التربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد م. وتلاها عديد من الابحاث والدراسات وكلها ممكن ان يقرأها العامة وليس الخاصة فقط يعني اذا كنت تقصده بالعامة عموم القراء لان قد تكون كلمة العامة لا اقصد عموم القراء, القراء فهذا صحيح يعني على سبيل المثال دراسة قدمتها في ندوة لليونسكو عقدت الضحى بقطر عام 92 أنها بيشير إلى كثير مما قلت الدور التثقيفي للمدرسة المدرسة تقدم للتلاميذ علوم مقررة معينة حساب هندسة جغرافيا تاريخ فيزياء إلى آخره هل يقتصر دور المدرسة على هذا أنا بأشدد دائما على أنها لابد أن تتجاوز هذا فبالإضافة إليه تشجع الجانب الثقافي أستاذ دكتور سعيد إسماعيل علي، ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة وإذا كان الدور الثقافي للكتب والاصطراحات هام جدا، فحضرتك يعني حصلت على جوائز عن هذه أو عن بعض الدراسات اللي حضرتك قدمتها منها مثلا جائزة جائزة الثانية لمهرجان طه حسين عام 88 وده كان يعني. اول تكريم لأحد كتبك ايوه اللي هو كتاب الفكر الترباوي العربي الحديث الذي صدر ضمن سلسلة عالم المعرفة التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والعلوم في الكويت حضرتك حدثك ايضا حصلت على عدة جوائز اخرى اهمها كان ايه هو طبعا أهمها الجائزة الأخيرة التي حصلت عليها في العام الماضي وهي جائزة مبارك للدراسات الإسلامية التي تنظمها وزارة الأوقاف وشرفته بتسلم الجائزة في حفل ليلة القبر 2007 من السيد رئيس الدولة حسن الموضوع ده كان عن كتاب الإسلام والغرب تعالي في الأحلام هكذا ترينا أن الموضوع ليس موضوع في علوم التربية م. وإنما هو موضوع ثقافي عام السيد الدكتور سعيد اسماعيل علي ونحن نوصل القراءة في أوراق المفكرة هنجد انه حضرتك اتكلمت عن كتب وعن دراسات وابحاث حضرتك قدمتها عن محاولاتك للكتابة منذ سن باكرة وتطور هذه المحاولات الى يعني مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والاصدارات والكتابة في الصحافة ايضا اه حضرتك اه الى جانب هذا مكتوب على اوراق المفكرة ان حضرتك بتنظم صالون ثقافي شهري او اسبوعي منذ متى ولماذا اهتممت بهذا الصالون او بهذا الشكل الثقافي هذا الصالون وما سبقه يمثل ظاهرة اخرى من ظاهرة اهتمام الشديد بالجوانب الثقافية واننا لابد وان نزود القائمين بامر التربية بالزاد الثقافي الضروري منذ عام 1985 على وجه التقريب الى عام 1995 يعني حوالي عشر سنوات كنت ارأس رابطة التربية الحديثة واعقد ندوه شهريه دعي اليها اعظمه عديده من مفكري مصر منهم الراحل احمد بهائل الدين والدكتور اسماعيل صبري عبد الله والدكتور نعمه احمد فؤاد ومحمود امين العالم وكثيرين فلما اقتضت بعض الظروف أن ابعد عن هذه الرابطه ربما مر سنه أو سنتين ثم استأنفت الفكرة نفسها في مكتبت الخاصة باسم الصالون الثقافي ربما منذ عام 1996 أو 1997 وأنا حريص على دعوة اتدار العلماء والمفكرين في تخصصات مختلفة إلى هذا الصالون تقريبا نصف شهري وقد يتوقف لبعض ظروف السفر أحيانا بصفة مؤقتة لكن هذا الحرص على الصالون الثقافي بالتأكيد هو دعم للروح الثقافة في مصر وتأكيد على دورها الرائد في مصر والعالم العربي والعالمي. الأكبر فكرة الصالونات قديمة منذ القرن التاسع بالتأكيد وهناك العديد من الصالونات الشهيرة وأنا أنظر إليها على أنها مؤسسة تربي وتعلم وتثقف وهذا الدور لاستكمال الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر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 الدكتور سعيد اسماعيل علي أستاذ وصول التربية بجماعة عين شمس ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة الخاصة بحضرتك مكتوب فيها أن هناك العديد من المؤتمرات والمهنات العلمية م. التي سافرت إليها في أماكن مختلفة ماذا كتبت عن المكان في المفكرة م. وهل هناك أماكن دعينها من بين هذه السفريات أو المؤتمرات يعني كان لها اثر عليك او على كتاباتك او على شخصيتك او على مستقبلك العلمي هي جميع الاماكن التي زرتها كان لابد ان يكون لها اثر على بعض كتاباتي لكن ربما ابرزها زيارتي للولايات المتحدة لانها كانت اول مرة عام 1981 ودي حوالي من 7 الى 8 شهور. آه طويلة. آه، مهمة علمية، أستاذ زائر في كلية بوسطن الجامعية. فاا أبرز الانطباعات وكتبت عنها فيما بعد أكثر من مرة إن كانت الطائرة مفروض نزل في مطار كندي في نيويورك، ثم نستقل طائرة أخرى من مطار آخر إلى بوسطن. فعندما وصلت طائرتي او الطائرة عموما الى مطار كينيبي فوجئت بان الطائرة التي سوف تقلني الى بوسطن قد قامت فانا تصورت كما كان الحال في ذلك الوقت عندنا في مصر اذا قابر القطار دعت عليها الكذكرة وضع عليها كل شيء فلما اخترت احد الامور وجدته يقول لي نعمل no no اللي بعدها مفيش مشكلة. فاندهشت واذا يعني ما فيش مشكله هي التذكره هي هي وناخد اللي بعدها دخلت المكتبه وعجبتني كتب كثيره في بقى طلعت كذا كتاب بعد الفلوس اللي بجايه لقيتها ما تكفيش فقلت للست في المكتبة طيب بلاش دول قالت لي ليه مش انت اخترتوهم قلت لها الفلوس اللي معا ما تكفيش تقول لي no problem برجع أه بعدين اه الفلوس <تصفيق> بعدين. اه اه <تصفيق> اه ادخل المكتبة العامة للجامعة واطلب كتاب ولا اتنين من اللي انا نحتاجهم لا اجدهم في المكتبة فاذا بقى من المكتبه يقول لي نو no بروبلم احنا هنبعت نجوهم لك وهكذا امثله متعدده كان امس طرحنا هذا ببعض الاجواء الاداريه عندما يدخل انسان لقضاء مصلحه فوت علينا بكره او ان كنت شاطر حل الموضوع كان غيرك اشطر وهذه الكلمة التي لابده وأن نفذل كل جهد اللي محوها من خريطة الثقافة وهي كلمة مفيش فايدة لأن لابده أن نؤمن دائما أن هناك مقدرة فائدة بقدراتنا على تجاوز عن مشكلات بالتأكيد الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي أستاذ وصول التربية بجماعة عين شمس اتكلمنا عن المكان يبقى ان نتوقف مع الزمان مم. وحضرتك كتبت على اوراق المفكرة بعض التواريخ الهمة منها صدور اول كتاب لحضرتك عام 1968 مم. وستين. مم. وكتاب مم. الفلسفة اللي اثار ضد وفي الصالون الثقافي 96 ماذا تحمل ايضا اوراق المفكرة من تواريخ هامة مم. من هذه التواريخ الهمة ايضا طبعه الحال تخرج من كلية الاداب قسم الفلسفة عام تسعة وخمسين حصولي على درجة الدكتوراه عام الف تسعمية تسعة وستين عام زوادي الف تسعمية تلاتة وستين ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني باول ابنة عام الف تسعمية خمسة وستين كلها تواريخ هامة في حياتك الشخصية, الشخصية. لكن بالنسبة للتاريخ العام، ف يعني صدقيني إذا قلت لك أن عندما سمعت بقيام ثور الثلاثة وعشرين يوليو كان ذلك يوم عيد عندي، وكذلك يوم انتصار قوتنا. في 6 اكتوبر 1973 ان كان يوم من المشاعر آه. التي تجعلني احيانا آه اقدم الهم العام والمصلحه العامه واعتبرها هي همي و مصلحة الشخصية الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي بعد هذه الرحلة الطويلة مع الكتب ومع الكتابة ومع القراءة والقلم والورق هل من حكمة كتبتها على اوراق المفكرة تؤمن وتعمل بها يظل الانسان انسانا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني اذا حرص على ان يقدم اعطاءا ثقافيا وفكريا الى الاخرين يدوم بدوام الحياة الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي استاذ اصول التربية بجماعة عين شمس وصاحب الاكثر من لئة كتاب كلها يعني في علوم التربية والتاريخ والفلسفة والثقافة هذه الرحلة طويلة مع الكتب ومع القلم والورق اتكلمنا فيها عن تواريخ هامة في رحلة حضرتك وتكلمنا عن مهام كانت في هذه الرحلة وعن اهم الكتب والأماكن الهامة اللي حضرتك زرتها. يبقى أن نتوقف مع الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على اوراق المفكرة خاصة ونحن نقترب من نهاية اللقاء. يعني هم الحقيقه مشروعين مشروع كتاب او اكثر يتناول فيه او اتناول فيه جمله القضايا والمشكلات التي عانى ويعاني منها التعليم في مصر ورؤيتي لكيف يمكن ان يكون التعليم بالفعل قاطره نهوض حضاري في مصر متغلبا على ما من مشكلات ومضيفا إليه عوامل قوة وحيوية وصحة وعافية هذا عن المشروع الأول هذا عن المشروع الأول المشروع الثاني هو عمل اتتبع فيه التطور الثقافي للتعليم في مصر وأنا أركز على نان التطور الثقافي للتعليم أيوة. أي لا أنظر إلى التعليم باعتباره تعليما عملية وإنما هو في سياق حضاري وسياق ثقافي صحيح بعض الأجزاء صدرت لكن أتمنى أن يكون هذا العمل متكاملا منذ أصور مصر الفرعونية حتى الوقت الحالي سمعين. هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث قدمنا إصلالة على مفكرة الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بجامعة عينشان شكرا لضيفنا وشكرا لكم وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات نجي شديد هندس صوتية الاسبوع القادم اسمالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير موسيقى في مفكرة كاتب ومعكم ذجو الطوبي